قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أو رحمنا فَبِي يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ اللَّهُمَانُ وَأَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَتَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما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 فلا تضع المكذبين وذوا لو تدهن فيدهنون ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم